وَمِنَ ال الذيَّذنَ قالُوا إِا نَصَرَ أَخَذْنَا مثاقَْ فَنَش حَبظًا مِما ذُكِرُوبِ فَأَغْرَينَا بَيْنَهُمعَدَوَةَ وَالْبَغضَّ أَ إِلَ يَْمِ القِيامَ وَشَوْفَ يُونَبّئُهُم اللهَّهُ بِمَا كانَوا يَصْنَعون